وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت وغلقت الابواب وغلقت الابواب وقالت هيتراك انما الله صلته في بيت عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاد الله قال معاد الله إن هو ربي أحسن مثواي إن لا يفلح الظالمون